لآل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ويد المظلوم عليم 「私の手を借りてくれた ان الذين يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير حق تولد الليل في النهار وتولد النهر ا في الليل وتخرج الحي من الميت, وتخرج الميت من الحي وترزق الميت الحي من و من تشاء y o u الله <تصفيق>